السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام مشاهدي قناة دليل الفضائية أهلا ومرحبا بكم في قصة الصراع تحدثنا في اللقاء السابق عن تعظيم حرمات الله وما زلنا نتحدث عن هذا الموضوع وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم حرمات الله وكيف أنه يعلم أن للمسجد حرمة ولبيت الله حرمة وللمسلم حرمة وحتى إن الكافر أو المشرك الذي يسكن في مكة له حرمة يرسل له صلى الله عليه وسلم ويخبره قبل أن يفعل أي شيء أو أن يتخذ أي معاهدة يتواصل معه اولا ويستجيب لما يطلبه ما لم يخالف قرآنا ولا سنة ولا يخالف عقيدة المسلمين اليوم إن شاء الله رب العالمين نستأنف حديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن فتح مكة وأن دخل ويوم أن دخلها مطأطئ الرأس متواضعا وكيف تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خزاعة الذين قتلوا رجلا كيف تصرف معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف تعامل مع أعدائه عندما أصبح هو المسيطر وهو المهيمن وهو الفاتح لمكة كل هذا نتحدث عنه اليوم إن شاء الله في قصة الصراع ولكن في البداية نرحب بأستاذنا الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى سابقا أهلا وسهلا ومرحبا أستاذنا الدكتور جمال وصلنا الدكتور جمال في المرة السابقة في حديثنا عن فتح مكة إلى عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشرك مكة عفوا جماعيا وكان ذلك من حلمه صلى الله عليه وسلم ولكن هناك موقف حدث من خزاعة عندما قتلوا رجلا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 فجعل من دون ذلك فتحا قريما فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي رسل رسول أبو الهدى وذي الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيد وشد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا قول لا إله إلا الله تفلحوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد يعني ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يعني يعني دخوله فتح دخوله مكة يعني فتح عظيم يعني ده مركز الجزيرة العربية الروحي اللي هو قلب ال لا أقول الجزيرة العربية قلب العالم الإسلامي يعني ويدخل بيت الله العتيق فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني هذا النصر الذي حقق بعد ثمان سنوات من إخراجه من مكة، ترك في نفسه يعني شعور بالمنه وكرم الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن لو تحلى فرصة، فهو رفع شار العدل والأمن والأمان والسكينة توط صلى الله عليه وسلم. ما قال يعني لأهل مكة يعني لا تريب عليكم اذهبوا فأنتوا متطلقاء، نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان حريصا على أن يطوف بالبيت العتيق فالرسالة السلام كان أخذ بيدي قوس لأن البيت العتيق الأصنام فوقه وحوله 360 صنم نعم. فكانت هذا يعني جريمة ترتكب هذا البيت الذي يجب أن يقام على التوحيد واجنبني دعوة إبراهيم واجنبني أن نعبد الأصنام. و... الأصنام يعني شوف دعوة أبي إبراهيم يعني رب الناس كنتم الزرياتي وازن ربج على هذا البلد آمينة واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضلنا كثير من الناس من تبعني فانهم إني ومعصاي فانك فرحي. فرسالة السلام كان أول حمل يجب أن يرحل على الله رسله بالقوس يضع يعني يغمز ال فيقع على ظهره أو على وجهه وقل جاء الحق وزهق, وزهق الباطل أو زهر قلب ابطل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان حريصا وكان داخل في هذا اليوم هدم رسول صلى الله عليه وسلم الأصنام التي كانت حول الكعب كما أرسل بعد ذلك سرايا علشان يهدموا الأصنام الموجودة في بيوتات اللي حوالي المك وعوز يبقى يشتس مظاهر الشرك في حياة الحرم الله الآمر والجزيرة العربية نه. طبعا هو يزرعوا على الدين كله يقولوا لا إله إلا الله تفلحه فكان ده المظهر كانت اولا تطهير حرم الله الامن من الاصنام لان ربنا يعني أن يعبد فيه الله فيه وحده بس دي القضية فلذلك وكان حب يدخل الكعبه علشان يصلي فيها والكعبة ففوجئ بان فيها يعني صورتين وقداح وده ده ابراهيم و قال دافع عن إبراهيم قال طول عمره له إسماعيل استخدم القدح أبدا لما يستخدمها في حياته وأمر بهذه الصور أن تزال أيضا يبقى رسول الله السلام ده كان يعني طهير بيته تطهير من الشركيات ده تحقق إذن فأول عمل حرص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطهر البيت مما فيه من أصنام ومما فيه من صور آآ آآ يعني كانت هكذا ظلما وعدوانا نسبت إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ومعهما القداح ثم أرسل السرايا حتى يطهروا بيوت المشركين من يعني هذه الأرض يعني مهمة جدا مظاهر الشرك دي يجب أن تختفي فدولش إذا مش بيتعبدوا الصلاة دا وما يتعبدوش دي من مظاهر الشركية يجب أن تختفي فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل حتى يصلي يقولوا كان سقف الكعبة على ستة أعمدة من الداخل نعم اثنين عن اليسار وثلاثة خلف واحد على اليمين فطلب قبل ان يدخل ويصلي الى اي من الجهة اللي رسول الله يصلي لان داخل الكعبة واحد يصلي الى اي جهة من جهات الكعبة طلب ان تخرج من هذا السؤال دي حاجة الشيء الاخر الرسول اللي رسول الله قال لأهل مكة في حرم الله المكة الامن اذهبوا فانتموا الطلقاء يعني عفوا على الاشخاص م. طب ليه يعني السؤال هل عامل مكة التي فتحت عنوة كما يعامل المعاصرون أي مدينة تفتح وتن أنا استنحك يعني هذه النقطة مهمة جدا واحنا جاين لها في حديثنا ولكن في البداية كنت سألت حضرتك عن موقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع خزاعة عندما قتل رجلا كيف كان تصرفه يعني الرسول صل الله عليه وسلم كمرجع يعني الفتح غدات الفتح شوف يا نيسة وإسلام أهل مكة واستسلام أهل مكة يعني يقول يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن خزاعة عدت على رجل من هذيل فقتلوه برجل مشرك يعني عدت خزيل غدت خزاعه عدت خزاعه على رجل من هذيل فقتلوه وهو مشرك برجل قتل في الجاهلية يعني هو الاثنين مشركين واحد قتل واحد بواحد نعم فغاضب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يهدر يعني حتى لو مشرك ووشكنا لانه صار زي صدغدات الفتح فكون انه يثك دما غضب النبي محمد صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم يعني وخاصه انه مجربه وبعدين في القائد ده ده انت بتنفس فيه حكم بتاخذ تاخذ طارق في حرم الله الامن وفي جود رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه فكيف كان كانت تصرفاته معهم صلى الله عليه فرساله الرسول صلى عليه وسلم يقول غاضبا صلى الله عليه وسلم وقام بين الناس خطيبا فقال يا ايها الناس ان الله قد حرم مكة إن الله إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمه الله الى يوم القيامه وانه لم يحل قتال فيه لاحد القبلي ولم يحل لي الا ساعه من النهار لكن انتم اللي جفلتم فهو حرام بحرمة الله لا الى يوم القيامة لا يسكف فيه دم ولا يعض شوك إلى آخر ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وروايه اخرى لنفس الموقف إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لمرء يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسكب بها دما وانتم سفكتم بها دما والمفروض هي احلت لي ساعه من النهار خلاص انتهت اذا كنتم كده ده اعتداء منكم اللي عملتوه ده لكن شوف لذلك رسول الله هو عاوز يقول إن للبيت حرمة ويجب أن تحترم هذه الحرمة ولي الأمر أيضا اللي هو خادم للبيت العتيق وإمام للبيت العقيق لازم يفروض على الأقل ما يتعدهوش ولذلك ذكرهم بأن حرمتها ستظل حرمتها إلى يوم القيامة حيث تقول إنها أحلت لي ساعة من النهار ومرت هذه الساعة ما هذه الساعة وماذا فعل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قال وأحلت لي وإنما ولم وإن الله قد أذن لنبيه ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم وحرمتها بالأبس كل اللي حصل لنبيه السلام إنه في مجموعة من المشاغبين المتصرفين من القريش تصدوا للجيش لكتيبة بقيارة خالد بن الوليد وحصل اشتباك مضطر إليه خالد الوليد فقتل بعضهم والبعض بعضها هو كل ده ال من دماء نتيجة عدو يعني هو هناك كان, كان صدنا للعدوان كان صدنا يعني عدوان. كان عدوانا من المسلمين ولكن كان صدنا للعدوان ما كانش حرص على قتل الطرف الآخر فداي عاوز لكن هنا خزاء اسمه خزاء عدت على رجل من هذين يعني فقتلوه برجل مشكن في الجاهلين لا. فعشان كذا سلم أراد أن يرسي قواعد عامة إنه هنا بقى هذا البيت العتيق حرمه الله يوم أن خلق السماوات الأرض فهو حرم بحرمة الله يوم القيامة ثم قال كلمة فلا يحل المرئ يؤمن بالله إلى يوم الآخر أن يسبك دما إلى آخر مقال ثم قال كلمة الأخيرة يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل ارفعوا أيديكم عن القتل فلقد كثر الناس عار. إن كان القتل ينفع حيكسر ف... ف... فلقد كثر النفع لقد قتلتم قتيلا لأدينا لأذينا أنا هتفعديه تحته لأنه ولي الأمر لا. أنتم قتلت شفاهه أنها تحمل مسؤولية عشان الله لكن هواز يقول لهم إنه ارفعوا أيديكم تمشي أول مرة أنا مرة تعملي العملة دي فمن قتل بعد مقام هذا يعني بعد الموقف اللي أنا نبهت فيه فمن قتل بعد بعد مقام هذا فأله بخير النظرين إن شاء قد مقتلوه وإن شاء قبل الديفتعته يبقى إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة إن لل لل للبيت لل... البيت العتيق حرم الله الآمن المسجد الحرام المكّة المكرمة التي جعلها الله عرسات لمناسك الحج والال و... العمر هنا لا ل... ل... عادت لها حرمتها كما كحرمتها ومن خلق الله السماوات والأرض حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة هذا عن موقف خزاعة دكتور جمال ولكن بمناسبة الدماء والقتل وإهدار الدم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة أهدر دماء بعض المشركين أولا لماذا أهدر دماءهم وتعاهد أنه سيقتلهم ولو تشبثوا بأستير الكعبة ثم كيف تعامل معهم بعد فتح مكة يعني هو في بعضهم زي سهيل بن عمرو هذا يعني يعني لا شك فيه ان كان اشتبك مع خالد بن الوليد مجموعة كان يسموه يوم الخدمه ولكن هذا الاشتباك كان بعد الفتح بعد الفتح لا واثناء راسا كان اهدر دم هؤلاء قبل الفتح قبل الفتح مم. لماذا فمن المقصود من فضلك هؤلاء كانوا يحاربون الله ورسوله في يعني وارتكبوا من الجرائم في حق الله وفي الرسول وفي المسلمين و... واهدار لحرب نتحرم الله منه. يعني هم ارتكبوا الجرائم وعشان كده سهيل بن عمرو بعد كده يقول انا عملت مع الرسول الله عليه الصلاة والسلام كذا حضرت كذا وكذا يعني كانوا خايفين يعني في ثلاثة اسلام اللي هو سهيل بن عمرو وصبان بن امية وعكرم و... المجاد ما كانش متصور النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعفو عنه اه يعني, يعني ه هذا ما قبل الفتح بعد الفتح بقى كيف كانت تعامله صلى الله عليه وسلم عليه الصط سال قمه في الرحمة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني أنا اخترت بعض المواقف يعني اللي ممكن الإنسان يستقي عشان يبين لنا يعني رحمته ب ب بالإنسان مش بس بالمؤمنين هو الرحيم عليه الصلاه والسلام بيقولوا سهيل ابن عمرو ابن مسلم اسلم انا ابو جندل من زمان فدخل بيته وغلق على الاسة وطلب من ابنه شوف للأيام تمر قل اللهم مالك المزد تلف في الأيام يقول له اطلب لمحمد اطلب من محمد ان يؤمن اني يعفو عني اني يغفر لي يعني كما ورد في يعني ارسل الى ابنه عبد الله سهيل ابن عمرو ارسل الى ابنه عبد الله نعم. قال له اطلب لي جوارا من محمد عصاته السلام إني لآمن لأ أن أقتل لأنه طبعا ما أصدر أمر لا. إني لآمن لأ أن أقتل وقال جعلت أتذكر أثري عند محمد أيام الصلح صلحة الحدابية والمفاوضات وكيف وقف مع رفض البسمانة لا, لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم ولكن قل الله بسمك اللهم لا الله لأ ولا تقول محمد رسول الله ولكن قل محمد بن عبد الله بس كده وإني لآمن أن أقتل جعلت أتذكر ببره في ذهنه الشريط وطبعا ما من موقف خرجت في أهل المكة اللي كان معاهم مم. يعني حضر أحده الأح... يعني حضر مواقع كثيرة مع الحزي... الاحزاب وغيرها كان في مواقع يعني حارب فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم فليس أحد ليس أحد أسوأ أثرا مني يا ابن روح له أنا عملت عمال جحش كديرة فيش حد أنا عنديش حسنات أبداً أمدرت أقرب إلى, يعني إلى الله أو إلى محمد صلى الله عليه وسلم عشان يعفو عنه أتذكرت الشريط بتاعي ده حسيت أننا ولكن هو في في هذا الوقت ما زال على شركه ولا يعني كان عاوز يدخل للإسلام ولكن يريد أن يؤمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هو كان عاوز يريد أن يؤمنه ما جابش سيرة الإسلام هنا مم. هو عاوز أماناً لأنه خايفاً يختل مم. وكما قلت منذقاً لأنه هو يجل بيستعرض الشريط قال كده لقد رأى بعينه يوم الحديبية ما لم يلحقه به أحد وكنت الذي كتبته مع حضوري بدرا وأحدا وكلما تحرك تحركت قريش كنت فيهم يعني شوف يعني الكلام يعني جاب كل السجل بتاعه إنه كان حارب النبي صلى الله عليه وسلم خرج في بدر وأحدا وطبعا أحداث النكاي في المسلمين وموقف الصف الحديبية يعني ما من موقف اللي ح ذكره كل شيء كان له موقف سيء فما عندوش الشيء فالذلك طلب من ابنها أن يأخذ له جوار من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب الولد إلى رسول الله ابنه وقال يا رسول الله أبي يطلب أن تؤمنه ماذا فعله صلى الله عليه وسلم قال سهيل بن عمرو آمن أجرناه يا بني أجرنا أباك شو بقى في وقع هذه في قلب المسلم اللي عاصر التاريخ أبيه في حرب الله ورسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرب المسلمين يجي في اللحظة يطلب الجوار فعل له حفور رسول الله بدون نقاش مش مثلا ده أبوك اللي عمل كذا وسوى كذا لا بدون أي نقاش المسلمون ليست لديهم القلوب الحاقدة لا. هذه قلوب هذه قلوب طاهرة نظيفة وده خاتم المرسلين وحامل لواء الشفاعة يوم القيامة صلى الله عليه وسلم الله ولم يقف الأمر يعني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال طائب بن أبي نعيم عبد الله أبوه سهيل بن عمرو آمن بأمان الله فليظهر يطلع مم. ثم أظهر نداء إلى المسلمين نداء المسلمين من لقي سهلا سهيل, ما ما ما من, لقي من, سهيل من لقي سهيل, سهيل ابن عمرو فلا يشد النظر إليه ما حدش النظر يبصلي بعض الإخلاص يا الله النظر إليه. على مشاعره يعني ما يعني. أيوة. فليخرج ولعمري وامتدحه إن سهيل له عقل وشرف وما مثل سهيل جهل الإسلام ما قلولش اسمه في حاجة بجل أن عنده عقل وشرف سيهديه إلى الخير لا هذا الموقف يحتاج لتعليق الالكتور جمال ولكن بعد الفاصل بعد إذنك مشاهدين الكرام نعود إلى هذا المعنى مرة ثانية لأنه جدير بالعودة ولكن بعد هذا الفاصل سهيل بن عمر الذي فعل ما فعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تدور الأيام وتتبدل الأحوال ويذهب ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبا للأمان لأبيه فكيف كان تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما كيف تصرف معه صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاره نعم وبدون نقاش وبدون وقال, وقال لابنه يعني قال, قال ابنه هو يعني آمن بأمان الله فليظهر ثم أصدر للصحابه من لقي سهيل بن عمر وفي الوقت من لقي سهلا فلا يشد النظر إليه فليخرج فالعمر إن سهل له عقل وشرف وما مثل سهل سهيل يجهل الاسلام لما وصل الخبر ده لسهيل بن عمر قال كلمة طيبة كان والله محمد برا كبيرا صغيرا وكبيرا كان والله محمد برا صغيرا وكبيرا نعم بر بامتي برا باخواني شوف سهيل بن عمرو هو فعلا الله الرسول صلى الله عليه وسلم باهله وقريشه في الكلمات دي فكان سهل برضه لم يسلم نعم. يقبل ويدبر وخرج الى حنين في غزوه حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على شركه حتى اسلم يوم جعرانه يعني سبحان الله قعد فترة قبل أن يسلم رضي الله عنه وأرضاه دل... ولذلك بعد كده هنشوف هنبتدي يعمل اعمال صالحة كثيرة و... ويؤكسر من الصدقة و... و... والصلاه والصيام لأنه عشان يكفر بيشوف المواقع اللي وقف كان يحرف فيها الله ورسوله وبعد كده بقى عاوز يعمل أعمال تكفر عنه. وإن كثر عن الإسلام يجوب ما قبله نعم. وهو بإسلامه نعم. قد يعني نفى كل ما ذهب. هذا عن موقف إسلام سهيل بن عمرو. صفوان بن الزميه أيضا كان له موقف وقد دخل في الإسلام فكيف كان موقفه؟ هو هو بس ود أن نبه يعني الحاجات يعني استشعار سهيل بن عمرو بمنة الله عليه. إنه أسلم لله رب العالمين. هو أيضا حسن عمر كذي جزء كبير من عمره لكن ما مش بسهولة كده استعمل الإسلام يجوبه وقبضه لكن ما روي عنه ما شوف شوف بقى مهادولا اللي تعلموا على يد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن الإنسان حرمة شوف لو أمر صلى الله لو هي المسألة معركة ما بقى وقتلوا وتابعوا اللي عيال اللي قتلوا يعني له وحرمتهم ومحضر ما فيش عاب فولا لأ ما شوف شوف المعروف اللي أثر النفس الإنسان يبقى قالوا كذا وكان يقوله حسنا إسلام سهيل بن عمر وكان مكثرا من الأعمال الصالح وكان يكثر الصلاة والصوم والصدقة خرج إلى الشام مجاهدا بجماعته حضر حروب الردة وحضر حروب بلاد الشام ويقول أنه صام وتهجد حتى شحب لونه ويقوله وكان كثير العطاء إذا سمع القرآن يعني بكى وووو يعني وأجهش بالبكاء وبعدين في كان أمير كردوس عن ألف واحد يوم اليرموك كان يوم اليرموك ذا اللي هو انتصر فيه المسلمون على الروم يعني ف يعني يعني سوشي ذا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه شوف, شوف الحرص يعني يعني لما أخطر شيء أن الواحد يستسهل ذنبه لكن وسطع ضم واللي والاشتكب في حق الله والislam ولذلك كان حرص جارف إن إن إن إن الحسنات يذهبن السيئات فتقول لأعمال بر وجاد بنفسه إنه إنه ربنا غنموا الشهادة والشهداء في حواص طير الخضر يعني تسرح في رياض الجنة ت يعني تمسي إلى قناديل معلقه بنور معرش الرحمن يعني عزيجول هو ده يعني عشان كده شوف بعض نظر النبي ونظريته في الناس يعني لو اه الرسالة تام قال إن, إن واحد زي سهيل بن عمر ما ينفعش يبقى على الشرك يعني يعني أكيد هو رائجل لا نسو يعني شوف وشوف برضو خلي بالك بربك يخلق ما يشاء واختار ده. إن الله اصطفى اصطفى إبراهيم وآل عمران إن الله اصطفى نوحا وآل, وآل عمرانة عالمين واصطفى محمد صلى الله عليه وسلم واصطفى الصحابة رضوانا عليهم وده اللي قاله ابن القيم رضي الله رحمه الله قال إن ربنا اصطفى من القلق 140 ألف ملك أو 124 ألف ملك واصطفى منهم من 124 313 الرسل واصطفى الخمسة من أولي العزم وكمان اصطفى من أول العزم نوح إبراهيم ومحمد صلى, ومحمد صلى الله عليه وسلم وقال كمان اصطفى من الصحابة أبو بكر وعمر وصحفة يعني اسمنا التابعين كل دولة دول من المصطفين الأخيار نعم. نعم. هذا عن سهيل بن عمر بصور جمال حريك برضو قلت لي أن صفان بن أمية كان له موقف مشهود في إسلامي فما هذا الموقف هو, هو لازم نترك شيء عن عشان نعرف الجرم بتاع صفوان بن أمية رضي الله عنه بعد كده لما هو كان أول يعني عمل عمل ضد النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر كان جالس في الحجر مع رجس عمير بن وهب رجل من قريش فلما عرفوا بنتائج معركة بدر وقتل فيها سبعون من صحابة سبعون من أهل مكة من خيار من قريش فعز ذلك لما عرف صفوان بن أمية ما حدث فاتفق مع عمير بن وهب انه هو يتولى أولاده وهو يروح يقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أدف... سهيل بن عمرو هو الذي يتكفل لا. ب صفوان بن اميه صفوان بن اميه هو الذي يتكفل باولاد سهيل بن عمرو عمير بن وهب م. ابن عمير بن وهب يعني عمير بن وهب ده هو كما قلت كله ابن هو ما ما دور سهيل بن عمرو في هذه المسألة لا مش بقى. سهيل بن عمرو أنا قلت سهيل بن عمرو يبقى انا كنت سهيل بن عمرو عشان كده استغربت ان احنا بنتكلم <تصفيق> اني عن صفوان لا. بن اميه فرجعت تاني لسهيل بن عمرو نرجع تاني بقى لصفوان عمية بن اميه عشان نبقى أيوة. مع حضرتك في الصوره طيب عمير فلت. بن وهب يعني صفوان بن اميه بعد نتيجة معركة بدر وصل الخبر إلى مكة المكرمة اتفق مع عمير بن وهب انه يقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مقابل تحمل دينه ويرعى يرعى أولاده بعد حتى لقدر له أن يموت. وذهب عمر بن وهب إلى المدينة المنورة. وهو مطمئن على أهله وأولاده لأنه إذا مات تكفل بهم صفوان آه. بن أمي. وهو بن وهب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم من اللي شافه شاف عمر بن الخطاب أدرك عمر بن الخطاب. نعم. فأول رسل السلام أول مساء دخل يقولوا يعني. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابه خلي بالكم انا لا امن عليكم من هذا امن على الرسول من هذا الرجل ده سيدنا والحيوة. عمر ايوه ف فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم صباحا قال له ربنا ابننا غير من انت جاي عشان ايه قال له انا جاي لي ابن عندكم كذا عاوزكم تطلقوا قال له اسمع انت كنت امس مع سيدنا في الحج واتفقتم على كذا قال نعم أشهد أن لا إله إله ورحمة الله مكانش حد معنا, لم يكن معنا. معنا إلا الله عز وجل فأشهد أنك رسول الله فلما وصل الخبر لصفوان اصيب إيه بكذنة شديد ان رفض يعني ما تحققش كان يقول للناس أهلي قريش ساعتها انتظر هيجيكم بكرة الخبر المهم م. أنا منتظر الخبر المهم ما هيجي بكرة ومتصور لأنه سم حط السم في السيف وتوصل افتصر ان ميمسيشن عبد الله ورسوله ورب يذكروا نعمه الله عليكم اذا قوم تقولوا لا هنا فلما يعني فتح الرسول مكه هرب صفوان بن اميه الحته اسمها الشعيبة اللي عاوز يروح البحر الاحمر من مكه يسلك طريقه الجنوب ويذهب الى الشعيبة فهناك كان الميناء اللي بيروحوا منه الى افريقيا شرق افريقيا والحبشه فذهب صفوان ابن اميه قالوا عشان يغرق نفسه عاوز ينتحر <تصفيق> <تصفيق> يعني كيف يواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن من الذي شوف لما ربك يريد الخير سأل عنه عمير بن وهب في مكه فين صفوان قالوا له ده ذهب عشان يا... ولكن عمير بن وهب هذه المرة كان مسلم كان مسلما فقالوا له إذا ذهب في المكان الفلاني الرجل صفوان بن اميه كان عنده غلام اسمه يسار الخدام بتاعه فذهب ذهب النبي صلى الله عليه يعني يستسمحه يطلبه يا رسول الله يعني صفوان بن اميه وانت أبرر الناس رح يقتل نفسه هرباء ويريد أن يقتل نفسه فيبدو النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا أدري تضلط على وجهه متى المرة دي ولا اللي بعديها قال له قل له هو آمن فعمير بن وهب ذهب إلى الشعيبة وجد صفوان بن أمية مين اللي شافه شاف صفوان بن أمية قال للغلام من هذا قال عمير بن وهب قال يا ويلي ما الذي اتى بعمير بن وهب مش كفاية اللي عملوا فيه في, في يعني يعني وك انه بدل ما يقتل محمد صلى الله عليه وسلم راح اعترف واعترف عليا انا كمان يا ويلي اوايلي فطبعا ايه ما اصنع والله ما جاء الا انه يريد قتلي يعني ده نفس كلام صفوان عن عمر ايه ابنه ود وقد ظاهر محمدا يعني اتفق شوف يعني ظهوره صار محمد من ناس يعني صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه فلاحقه فقال يا عمير ما كفاك ما صنعت بي؟ ده الصفان ابن عمية يقول العمير ما كفاك ما صنعت بي حملتني دينك وعيالك ثم جئت تريد قتلي بعد ما وضعتني في الموقف ده قال أبا وهب جعلت في داك بأبي وأمي روح الإسلام بعد ما دخل الإسلام شوف لهجته خلق جعلته في ذاكا بأبي أمي جئتك من عند أبر الناس وأحسن الناس وأكرم الناس محمد آه. صلى الله عليه وسلم شوف الكلام ده يعني هو طلب ليه الأمن وأن يجار قبل ما يروح له انتظر لما وهذا, ياخده؟ وهذا من الوفاء أيضا دكتور جمال أن لا. عمير بن وهب عمل كده من قبل ما يروح لصفوان بن عمية ويتكلم معاه ويقول له طبعا بقى خلاص هروح لمحمد صلى الله عليه وسلم وحاولت وسط لك عنده لا ما عملش المنظرة دي كلها ولكن هو مباشرة طلب عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ثم ذهب إليه وبشره نعم أنت قلت كمان من البر والفاء لأن هذا الرجل ربنا أنعم عليه نعمة الإسلام وحس نعمة الإسلام وكان هو سبب فيها ظاهر الامر انه يروح يقتل وبعدين اسلم ورسول الله كمان منى على امير بن وهب واطلق ابنه الاسير في بدر يعني حش حشته ابنه ربنا حرره ساعتها من الاسر وفي نفس الوقت انه دخل في الاسلام واسلم وحسن اسلامه فلذلك هو يعني كان برا بالرجل اللي اللي تحمل بينه وع وعياله في اثناء هذه الفترة فقال له جعلت في ذا جئتك من عند ابر الناس واوصل الناس آه ف آه وطبعا هو كان قال كما قلت قال حاجة أضافه سيد قومي خرج هاربا يعني برضه لما يقول لنا سيد قومي يعني سيد من سادات قراشي خرج هاربا فرسالة السلام ذهب ليقذف نفسه في البحر وخاف ألا تؤمنه في ذا وبعد أن عاد إلى صفوان بن أمية وبلغه بتأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم له كيف كان تصرف صفوان هنا نشوفها لما ذهب وقال يا صفوان قد طبعا صفوان قال قد أمنت فخرج أه طبعا أه فذهب إلى صفوان بن عمي قال صفوان قد أمنك فقال صفوان أم لا أرجع معك حتى تأتني بأمار من النبي صلى الله عليه وسلم مش مصدق قال لا أرجع معك حتى تأتيني بعلامة أعرفها كمان مش أي شيء بعلامة أعرفها فراجع عمير بن واحد سلم قال له صفوان بيقول عاوز علامة عرفة فاعطاه عمامته التي كان يعتجب بها يوم فتح مكة ودي كان اسم البردة حضر لفة عمير ابن واحد وسلم كان توبط على النبي الصلاة صلى الله عليه وسلم فراجع عمير ابن واحد وضع حد الايام حد شوف دكتور جمال مرونة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مثلا مش قال له خلاص وهو الحر انا هعمل له ايه يعني ما انا اتكأ انا امنته خلاص لا هو عاوز علامة او دليل او كذا خد العمامة بتاعته إنه, انه رسول الله صلى الله عليه وسلم النظيف الطاهر صلى الله عليه وسلم قال رجع مرة اخرى ليذكر بن ابن عميب يؤكد عليه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عفنا ابا وهب كان يعني يكني ابا وهب يعني صفان ابن عميب جئتك من عندي خير الناس واوصل الناس و, و, و وأبر الناس وأحلم الناس شوف يعني أضاف صفة الحلم والبر والوصال والخيرية مجده مجدك وملكه ملكك أنت أسرة واحدة قبيلة واحدة أمة واحدة أمة واحدة مجده مجدك وعزه عزك وملكه ملكك ابن أمك وأبيك مقاش من دنيا هاشم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فقال برضو عمير آآ آآ اسمه صفوان بن ويا إني أخاف أن أقتل بغاية حتى الآن مش يعني مش متصور خايف أن أقتل أخاف أن أقتل بسوالله كان عندهم حساسية جميلة دكتور جمال يعني شوف حضرتك سهيل بن عمر يعمل إيه عشان حسس إن هو أذنب كثيرا وأخطأ كثيرا قبل إسلامه فيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل هذه الأعمال ودلوقتي صفوان بن أمية مش متخيل أن كل هذه الأعمال التي ارتكبتها يغفرها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمنوني يعني كان عندهم إحساس يعني يعني حتى وإن كانوا على شركين فلسه عندهم بقية من إحساس لأن ممكن يعني في في, في هذا العصر الذي نحياه يعني, يعني يعصى الله يعصى الله يعصى الله جهارا نهارا وهذا الذي يعصى الله تبارك وتعالى يفتخر بالمعصية ويتبجح ويعلنها صريحة ولا يخشى أحدا يعني شوف ما عشان كده ابن قاله ومن يعزم حرمات الله فهو خير له عند ربه ومن يعزم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب رسول الله يعزم الحرومات هو صاحب دعوة أصله ها. فاصلا يدعو إلى الله عز وجل هو ده اللي لحظناه في تاريخ السهل يا أستاذ أشرف في تاريخ قصة الصراع شوف الإجرام قصة صراع حقيقية بين ما. الحق والباطل مش بس الصراع بالكلمة ده الصراع بال يعني بالسنان يعني شوف عشان والحق بينتصر وفي عز انتصاره لا يظلم لا يستحل الحرمة لشيء انظر حولك الآن في قصة الصراع التي تجري على ابتذ المعمورة لا حرمة للإنسان ولا حرمة للمقدسات ولا حرمة المساجد الآن القدس تهوت وأرضه فلسطين يعني, يعني جميلة للتصفية القضية الفلسطينية لم يكنهم الله من ذلك الدماء ترق في, في أفغانستان وفي العراق وفي في كل بقاع الأرض شوف الفارق هذه قصة الصراع وطبعا ده شيء طبيعي لأن ما فيش أحد يأخذ على أيديهم ما فيش الناس يعني تركت الحبل على غاربها للمجرمين لكن شوفه النبي عليه الصلاة والسلام يورينا الرحمه أنه ما في حريص على أنه يوقف إراقة الدماء صلى الله عليه وسلم فهنا عمير لما قال له أنا, يعني أنا خايف أن أقتل فقال له عمير بن واحد لصفان بن واحد قال له, له محمد دعاك إلى أن تدخل في الإسلام دين بن واحد فإن رضيت وإن لا سيارك شهرين يعني سيارك شهرين يعني إذاك فرصة تروح في أي حد يعني أمهلك يعني يعني يعني أبلغه حتى يعني وان احد من المشيئين استجارك فجره حتى يبلغ مهما فهنا عاوز يقول له اعرض عليه الاسلام ما كانش كده عنده شهرين اديه مهله شهرين ولا ولا فطبعا مشي مع رجاء بن اميه وعدل عن الانتحار وصل مكه والرسول عليه السلام يصلي العصر فسأل قال كم صلاة عليكم وقال خمس صلوات قال له الرسول عليه السلام يصلي العصر يصلي اول ما اسلم منزلش عن الركوبة بتاعته عاوز يطمئن اولا هل فعلا هو امن بالشروط اللي المذكورة ولا يفك في هذه المرحلة يعني شو بتديه الحقيقة الواحد لما يقرأ كتب السير فيها معالم بارزة ما حاجه مع عشان كده الصحابة كانوا يدرسون السير والمغازي لاولادهم كما ندرس نحن الآية من القرآن الكريم فقال فلما فلما سلم صلى الله عليه وسلم صاح صفوان يا محمد مش يا رسول الله ولا حاجة عليه صلى الله عليه وسلم عندما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم صاح صفوان يا محمد هنشوف قال ايه للرسول صلى الله عليه وسلم بعد كل هذا الامهال وبعد كل هذه المعامله الحسنة بس استاذنك بعد الفاصل مشاهدين الكرام نلتقي مع هذا المعنى بعد الفاصل سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من صلاته فقال له صفوان يا محمد ماذا يريد أن يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يريد الدكتور يمان؟ وقال له يعني زعم عمير بن وهب أنك دعوتني زعمه <تصفيق> إلى... وليس مش مسنده زعمه زعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك فإن رضيت فإن رضيت أمرًا وإلا سيرتني شهرين يعني إذا رضيت رضيت يقول له حتى الإسلام م. فأنا رضيت أمرًا وإلا سيرتني شهرين قال صلى الله عليه وسلم انزل أبو هب قال لا والله حتى تبين لي قال صلى الله عليه وسلم بل تسير بل تسير أربعة أشهر مش شهرين كمان إذا ما رضيتش بالإسلام عندك أربع طوش روح في أي مكان شف الله رحمة وما رسلناك إلا رحمة للعالم اللهم لا تحرمنا شفاعته وتسقينا وأنش... من لي شربة هنيئة مريئة لا نظمة وبعدها شوف هذا هو رسول الإسلام المجرمون في عالمنا المعاصر الذين يعني يهاجمونه ولا يجدون من يذب يز... عنه من يذب عن سيد الخلق الذي يرجون شفاعته ويريدون زيارة مسجده والصلاة والصلاه فيه ثم السلام عليه ويريدون أن يحجوا يعتمروا يعني شوف شوف سيد الخلق الواحد لما يشوف موقف الصحابة لما سب أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معوز بن عفراء ومعاذ بن عمرو من الجموح إلى بدر يبحثان عن ابا جهل فيقول عبد الرحمن بن عوف واحد غمزاني منهم كده وقال له أتدري أين أبا جهل قال هما بغياتك أنت بأبا قال لقد سمعت أنه يسبو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله. وكانوا أشبال مثلا كانوا أشبال. والله لو شاهدت لا يفارق لا, لا يفارق حتى يومت العجل منه يقول فما لابسان غمزاني الآخر وسألني نفس السؤال يقول فشفت أبا جهل قال هذا بغياتك ويقول فحمل على السقرين فضرباه ضربة أطاحت بقدمه وجزء من ساقف وقع على ظهره شوف شوف شوف الغيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو حتى ما تعرفش حتى تقف موقف حتى لموقف المقاطعة لهؤلاء المجرمين الذين تجرؤون على بس المقاطعة لهؤلاء المجرمين لكن يستقبل في كثير من الأحيان في أماكن متعددة ولا أحد يذكروا بجرائمهم يذكرهم بجرائم فالمهم الشاهد قال له بلت صير أربعة أشهر اللي حصل بعد ذلك رسول صلى الله عليه وسلم خرج بعد ذلك إلى غزوة هوزن صفوان بن أمين صرف خلاص وما أيوة. تكلمش مع اللاقش لكن هنا بقى الرسول سلم إلى هوازن و... أرسل إليه ما بقى هوازن وحنين وستقيف بقى الغزوات الغذوات كلهم طلع بعد بعد, بعد فتح مكة خرج سلم إلى هوازن وخرج معه صفوان ابن أمين وهو كافر الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بعت له أيوة. ليه بقى أرسل إليه يستعير منه سلاحا ولكن افضل الله سلاحه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ده رسول الله صلى الله عليه وسلم على يعلم الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم عارية رسول سلفه عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه وسلم فحمق الله جل و الدهان إلى حنين إلى حنين نعم فشهد حنين مطائف صفوان بن أمية شوف لما ربنا يريد الخير أوه. شوف صبر النبي صلى الله شوف فقهه وفراسته في الناس لا. يعني كيف يتعامل معهم الناس اللي بغدين بقى دراسات في التربية والكلام ده. شوف خاتم ختم مسلين اللي هو, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم أعلم الناس صلى الله عليه وسلم شفت وهو يربي ويختار فحملها إلى حنين فشاهد حنين والطائف ثم رجع رسول الله إلى الجعرانة وجعل صفوان و... و... معه إلى... حمل صفوان معه إلى شعب مليء نعما وشاء ورعاء في جمال ونق و... و... وخير كثير اللي هو, اللي هو... يسمونه الغنائم التي أحزوها في النظام فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر يقول فأدام رسول صلى الله عليه وسلم النظر إليه إلى مين؟ إلى صفوان ليس صفوان بن أمية يعني انبهر بهذه الغنائم والشياه والكل البقر كل الحاجات دي فالغنائم يعني ينظر فقال الله صلى الله عليه وسلم لك فأدام إليه النظر صفوان إلى شعب مليء ذهب صفوان إلى شعب مليء نعما وشاء ورعاء فأدام عليه النظر ورسول الله يرمقه بصصله ومتابعه وعارف وبيفكر فيه فقال أبا وحد يعجبك هذا الشعب شوف الشعب كله بما فيه يعجبك هذا الشعب قال نعم قال هو لك وما فيه مش الشعب بس وما, وما فيه يا شاء الله. قال سفيان ما طابت نفسه أحد بمثل هذا إلا نفس نبي أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله صلى أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الله شوف وأسلم شوف يمس الرجل كافرا ويصبح مؤمنا نعم. شوف شوف ربنا انعم عليه شوف ربنا سبحانه وتعالى وبرضه ربك يخلق ما يشاءه ويختار وبرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كانت عنده من الفراسة ما علم أن هذا الرجل يعني عنده مؤهلات تجعله يدخل الإسلام فاتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم خطوات أنه هو يؤمنه أولا ثم يمهله شهرين ثم أربعا أنه هو, إن هو يستعير منه سلاحا وعن الرسول الله صلى الله من مشرك ولكن هو أراد أن يقت يقربه إليه ويجعله يتعامل مع رسوله صلى الله عليه وسلم من قرب بالشكل الذي خلي يدخل الإسلام لأن من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرب دخل الإسلام. نعم لذلك هو قال كده الرجل نفس الكلام. يعني دي ما كانش حاجة ليست هذه عطية أعطى النبي صلى الله لصفوان بن أمية. لها أعطاه وأعطى لكل واحد من الصحابة الذين حضروا مئة من الإبل. ما شاء الله. ها من أهل مكة من أهل من من أهل مكة. القراشيين اعطانهم مئة من الابل اعطانهم مئة مئة من الابل ثم اعطاه وبعدين كان الشعب دي وما فيه عشان كده قال صفان بن امية كلمة اخر والله لقد اعطاني رسول الله ما اعطاني وانه لابغض الناس اليه فما برح يعطيني حتى انه لأحب الناس اليه شوف التحول اللي في القلب ده التحول الكبير ده وخلي بالك رسولة السلام خلي بالك هنا ايه يعني عاوز يرضيه عنه يعني يسترضيه يعني؟ ده هو بيعد الان صح مش كوادر الرديف عشان يؤدي دوره في قصة الصراع يعني شسايل ابن عمرو استشهد في موقعة اليرموك معركة ضخمة التي كانت بين المسلمين وبين الدولة الرومانية البيزنطية دي لها 700 سنة تحتل بلد الشام وتحتل بيت المقدس كانت اول معركة في في سبيل تحرير بيت المقدس فلسطين اللي تؤكد لنا ان بيت فلسطين دي والبيت المقدس قدرتها العالم اسلامي المحورية الاورى ان رسالة يسير السرايوة البعوث والذكر يسير السرايوة البعوث ومنها غزوة المرموك اليرموك اللي كانت قائدها كان 40 كاردوسك إذا خالد بن الوليد رضي الله عنه أبو عبيدة ويزيد Yazid بن وسفيان وشرحبيل عاوزين المعركة دي فيها واحد يسلم عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة يحضر الموقعت سنة خمسة عشر سنة أربعة هجرية اللي غزوة اليرموك شوف الرسول انتقى رجال بيربي رجال لا لا علشان يديرون الصراع ضد الباطل وعناصر فعلا قوية يعني حس قوية فحاسن اسلامها وضحت بالنفس لسبيل سبيل نصرة هذا الدين. كما قال صلى الله عليه وسلم قبل ذلك اللهم عزل الإسلام بأحد العمرين أو بأحب العمرين إليك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعني عنده هذه النظرة الفاقبة وعنده هذه الفراسة التي يعرف فيها مقادير الرجال. مشكلة. صلى الله عليه. مثلاً يعني هو إذن يعني. طب إذنك ننتقل لسيدنا عكرمة بن أبي جهل وكيف كان إسلامه؟ نعم هو طبعا عكرمة بن أبي جهل أيضاً يعني هرب. لأنه كان أحد المشاغبين الذين وقفوا وتصدوا لخالد النوليد فعكريم أبي جهل هرب وطبعا له كان متزوج سيدة اسمها أم, حك... أم حكيم لما عرفت أن عكريم هرب راحت استأمنت له رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب منه الأمان يعني. الأمان نعم. نعم. طب تروح إزاي تلحق به إزاي وصلك الطريق الجنوب كان عندها عبد رومي فخرجت هي وهو في طلب زوجها العبد الرومي ذه يعني كان يعني روادها عن نفسها في الطريق ما. شو بقى هنا صار غزبون عنها مضطرة انها تاخذ العبد عشان الطريق طريق من مكة حوالي 120 كيلو للشعيبة تقريبا أو 130 كيلو تقريبا للشعيبة في ذلك ف وهي ماشية في الطريق استغسلت ببعض الناس الموجودين في ال راجل فخرير المهم المهم راحت وصلت الى الساحل من سواحل تهامه هو كان سبقها عكرمه ركب البحر فالراجل النوتي قال لعكرمه اخلص قال له يعني اخلص قال له يا الهي لا إله إلا الله ما النوت عارف ان المركز دي بتسير بامر الله واللي بيحفظها رب العالمين فيد إن النوتي ده كان مسلم فهو له قالوا أخر قالوا ما فررت إلا من كلمة إيه. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إلا من لا إله إلا الله إلا <تصفيق> من لا إله إلا الله أيوه فما <تصفيق> ف... ف... ما هربت إلا من هذه في اللحظة دي اللي هي بيد يجري الحوار بين النوت وعكريمة كانت وصلت إيه آ... <تصفيق> أم حكيم اللي هو زوجة عكريمة ابن بجهاز فقالت لها نفس الكلام اللي قاله عمير بنوها يا عكريمة جئتك من عند أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس لا تهلك نفسك فوقف لها عكرمة حتى أدركت وقفت المركب فقالت اني استأمنت لك محمدا صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم فقال أنت فعلتي فرجع معها فقال صلى الله عليه وسلم وأعرف قال يأتيكم عكرمة ابن أبي جهل مسلما قبل أن يأتي يأتيكم يا أكرم ابن أبي جهل مسلما فلا تسب أباه أبا جهل فاسمه أكرم ابن أبي جهل لا. فلا تسب أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت نشوف الحكمة بتاعنا برسالنا صلى. صلى الله عليه وسلم لا تسب أباه عشان ما تؤذوش لا تؤذوش مشاعره نعم لا تسب أذا فإن سب الميت يعني لا يؤذي المي يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. كما فعل صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمر عندما طلب من المسلمين ألا يطيلوا إليه النظر حتى لا يؤذيه. يعني عارف كل واحد إيش شيء يؤذيه حريص على مشاعره. نعم. صلى الله عليه وسلم طيب. وال الفكرة فطبعا في اللحظة دي هو رجع امرأته جعل يعني يطلب امرأته ما يطلب منها ما يطلب الرجل من زوجه عشانه لا يصح. انت على الشرك وانا مسلمة يعني شوف يعني فدي يعني هزته ايه الدين ده اللي يخلي فيه حاجة اسمها مشرك وان إن انه لا يحل لمراه مسلمه ان يطاها مشرك فبدا يفكر انه دين جدير بالتفكير شوف لفتة كده بسيطة موقف زوجته ان اعتذرت له بلطف وهي أنت على الشرك وعلا وك... تحبه تخله طب ايه اللي خليك على الشرك لغايه النهارده تعالى للنظافه والطهاره نعم ف... فتا يقول فتاب عليه وتقول انك كافر وأنا مسلم استاذك نلخص ما بقي من الموقف دكتور جمال لان وقتنا خلص لا انا بعتقد انه طبعا مش سهل ان احنا يعني إن... لان الموقف هذا جدير بأن إحنا نذكر العبرة والعظمة منه وووونتفيد فيه في الحلقة المفروض ان شاء الله. <تصفيق> الشاهد فيه هو الشاهد في الموقفين السابقين هو حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته بالعالمين وأنه يعلم أن للإنسان حرمة وأنه لا يقبل على قتال أحد إلا بعد أن يعني يستنفذ كل وسائل الترغيب والدعوة إلى الإسلام وفتح ذراع الإسلام له. عيوة ألجف إلى ذلك أن هنا أمام دروس تربوية كثيرة يعني أمرأة عكريمة بن أبجار طب أستأذنك هذه الدروس نأخذها في اللقاء المقبل ممكن نعطي نعطيها دقيقة ودخلتين لو في وقت طيب لو دقيقة واحدة يعني لا يعني نعطي فيها والباقي نخليه الحلقة القادمة يعني نخدها لما قال في العكريمة أعتذرت له قال أن أمرا يعني بهذا الشكل جدير يعني أن يتم التفكير فيه فلما رأى صل السلام دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم، إحنا حنكمل الموقف نقول دروس مستفادة، أنا أنا أستاذك نكمل الموقف ونقول الدروس مستفادة في المرة جاية إحنا في نهاية الحلقة نشكرك شكرا جزيلا أستاذنا الدكتور جمال على هذا الوقت الطيب الذي استمتعنا به معك ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى مقبلة من قصة الصراع